من الله ما عمل الدين تقوى الدين الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع لكم هذه الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام وعلى آله وأصحابه ومن على شرعه مستقام عباد الله أغلى ما تمتلك الأمم وتقتني الشعوب الآبار المعرفية والكنوز الأخلاقية والثروات الفكرية وأمتنا ذات رصيد ثر في جانب الأخلاق والقيم والمعرفة والتاريخ فلها إرث كبير غير أنها بحاجة لتفجير طاقاتها المعرفية وإرثها التاريخي من أجل أن تستهدي في واقعها ومن أجل أن تستشرف مستقبلها وفق هذه المبادئ والأسس وإن الثروات الحقيقية من الأفكار والمبادئ والقيم والأخلاق هي قاعدة الإصلاح ومنطلق التغيير بل وأساس النهضة ولما فصلت الأمة عن دينها وعن قيمها ومن جملة هذا الدين وهذا القيم الارث التاريخ الكبير الذاخر أصيبت الأمة في مقتل إن القرآن كان واقعيا لا يرضى أن يسير الناس وفق سير الأولين بغير هدى ولا وعي إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أما في نفس الوقت فإن القرآن يوجه لاتباع الماضين أيضا ولقراءة التاريخ قراءة متأنية فاحصة من أجل الاستفادة والعبرة ولا سيما إذا كان هذا التاريخ تاريخ مصلحين وأئمة مجتهدين وهداة متقين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اختدئ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم إن القرآن يأمرنا أن نسير وفق هذه الأولين بوعي وبهدى ويأمرنا أن لا نتبع الأولين بغير, وعد و... بغير وعي ولا هدى ولقد فتحت ملف الأولين في الجمعة الماضية وأنا أتحدث عن قمة شامخة وعن علم من أعلام المسلمين ثق لنا أن نفخر بهم وأن نتشرف بالانتماء إليهم يظهرون عظمة الدين واقتداره أن الدين قد ربى أمثال هؤلاء ويظهرون عظمة المصطفى صلى الله عليه وسلم إنهم أجياله وهم وإن هم تلاميذه الذين تربوا في على, على يده وفي مدرسته واليوم مع الراشدين أقفوا مع جبل, جبل شامخ وشخصية فذة ورجل فريد إنه ثاني الراشدين إنه عمر بن الخطاب أبو حفص الفاروق رضي الله تعالى عنه ولا ألام في حبه ولا في ثناء عليه ولا في حديث عنه لأن حديث عنه ديانة ولا أقصد الاستغراق في الماضي بقدر ما أقصد النظر إلى المستقبل من خلال تلك السيرة ومن خلال ذلك المنهج إن سيرة عمر رضي الله عنه لم تكن مجرد أحداث ولا وقائع وكذلك كل الصحابة ولكنه منهج يمكن أن يعاد وإذا عاد المنهج تستعيد الأمة قوتها ومجدها واقتدارها وقيادتها بين الأمم وحدث عن عمر ولا أولام في حبه ذلك لأني لأنه ليس بحاجة لحديث عنه ولكني وأنتم بحاجة لحديث عنه حديثنا لا يزيده شيء ولا يرفعه شيء ولكن حديثنا عنه حديث عن مدرسة يمكن أن نتربى في من خلالها وأن نتلقى علوما في الزهد والورع والتقوى وقوة المبادئ وأصالة الدين وألق المعدن وقوة الانتماء للإسلام والفخر به والاعتزاز به وإلى غير ذلك من المعاني التي لم تكون حبيسة القرون الأولى فنحتاج إلى التضحية وإلى قوة المواقف وإلى شجاعة الفاروق وإلى صموده وإلى صبره وإلى عدله وإني لما أحدث عن عمر رضي الله تعالى عنه أحدث بلسان الصادق المصدوق كيف وقد مدحه من هو أشرف وأكرم وأجل وأعلى من الناس جميعا مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره تلميذ من تلاميذه وباعتباره طالب من طلابه وباعتباره التابع من أتباعه ولقد شكك بعض الناس قالوا الحديث عن عمر في العدل يوهم بأنه أعدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا باطل إنما تعلم عمر العدل في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن العدل في حق النبي شيمة يفتخر بها لأنه نبي أجدر أجدر وأعلى من ذلك أما إذا عدل أمثال عمر ممن ليس بأنبياء هذا جديد بأن نتوقف عند ذلك ولقد شكتوا في أحاديث مروية في الصحيحين قالها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن عمر فقالوا كأنكم ترفعون عمر فوق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس بصحيح عمر رفعه النبي صلى الله عليه وسلم فمن الذي يضعه؟ ومن الذي يطعن فيه؟ ومن الذي يستقله؟ ومن الذي ينقص قدره؟ وقد حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث ثابتة بين ناصعة كالشمس واضحة إن الحديث عن عمر فخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو المربي ولأنه هو البحر ولأنه هو المنهل ولأنه هو المنبع وما كان يساوي عمر رضي الله عنه لولا أنه آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله سلة في الأنبياء وأتباعهم يظهر أحيانا تفرد بعض الأتباع شرفا للنبي المعني قال سليمان عليه السلام من أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين طلب ذلك من أتباعي قال عفيت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقابك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب هل تراه أعلم من سليمان لن يكون أعلم من السليمان لأنه من أتباع سليمان لكن الله أراد أن يظهر لسليمان مكانة بأن بعض أتباعه الذين اقتدوا به وأسلموا على يده واهتدوا بنوره إذا بهم يأتون بالعصر قبل أن يرتد إليك ترفك فلما رعاه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفّر إذن الحديث عن عمر رضي الله عنه حديث فيه أدب وفيه تغبيه قال صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم والحديث في الصحيحين متفق عليه والرواية للبخاري قال أتي لي باللبن قال فشربت منه حتى رأيت الريا الارتواء خلال أظافري ثم ناولته عمر فشرب منه قيل بما أولته يا رسول الله قال بالعلم وفي الصحيح في البخاري قال صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم إذا رأيت الناس وعليهم قمص يبلغ بعضهم قميصه ثدييه وبعضهم دون ذلك ورأيت عمر يلبس قميصه قد اجتره جاريو جر قيل بما أولته يا رسول الله قال بالدين دين تامي يا من جاريو أكمل الدين يا من فضل دع مبالغ ذاته والحديث في البخاري وقال صلى الله عليه وسلم بينما أنا في الجنة إذا بالرميصة امرأة أبي طلحة وإذا بخشفة فسألت عنها فقالوا بلال أي صوت فقالوا بلال رباح ورأيت قصرا على فنائه جارية وفي رواية عند البخاري على بالقرب منه تتوضى فقلت لمن القصر قيل لعمر بن الخطاب قال صلى الله عليه وسلم فوددت أن أدخله لأرى ما فيه غير أني ذكرت غيرة عمر في الدنيا فبكى عمر وقال أو منك أغار يا رسول الله أحاديث عجيبة كلها ثابتة في البخاري وفي البخاري من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب وحوله نسوة من قريش يتكلمن إليه فلما دخل عمر وسمعنا صوته ابتدرنا الحجاب وتنحينا جانبا فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك قال أضحك الله سنك يا رسول الله أرأت تضحك قال عجبت لنساء رأينك فهبنك قال عمر أأنت أحق أن تهاب ثم التفت إلى النساء قال يا عدوات أنفسهن رسول الله أحق أن تهبنا قلنا أنت فض غلظ ولذلك نهابك ورسول الله غير ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا على كلام النسوة والحديث في البخاري إيه هن ابن الخطاب إنك ما سلكت فجًا إلا وسلك الشيطان فجًا غير الذي سلكته الشيطان بخاف إنه جلّوا ماشيت في في درب الشيطان بيخليك درب خذ النسوان حاول أن يلطّف عليه صلى الله عليه وسلم فضائل عمر في البخاري كل حديث دي ذي في البخاري عشان ما بزعل يقول الحديث ضعيف ولا كده كلها في البخاري يا أخي رجل مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يستحق ان يمدح يا اخي الناس قاعدين يمدحوا في ناس ما فيهم فايده ذاته في ناس الكوره وناس في السياسيين وناس في كده وناس في في, في الرؤساء وناس في الوزراء وناس في الولات ناس في رؤساء المحليات خلوه لي رئيس محليه يمدحه الناس عمر ان خطا ما يمدحه في ناس الكوره والناس في ناس ما معروفين قال صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم محدثون من غير نبوة، ويجف أمت، فأُمر بالخطب، ملهم، ومحدث، ويأتي بموافقات الوحي، وإتيانه بموافقات الوحي إنما لأنه سليم الفطرة تتلمذ على يد النبوة، ولذلك وافق الوحي في مواطن كثيرة في حجاب النساء، في حجاب النساء النبي صلى الله عليه وسلم، تمنى أن تنزل آية. فنزل في الأسرة نزل القرآن يوافق رأيه في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن يبي بن سلول لما أراد أن يصلي عليه فمنع عمم سلم وجعل يكلمه قال حتى جعلت ألوم نفسي على سوء أجبي وجرأتي قال لما رأيته هبأ أخذت بإزاره مسك في الجنة ما يصلي قال فانفلت مني زحاو وصلى قال ولما صلى صليت معه وكان في نفسي من التأميم وقبل أن أبلغ داري نزلت الآية لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره نزلت الموافقات برأي عمر رضي الله عنه لأنه ملهم ومحدث أتجاوز الحديث عن إسلامه وعن هجرته وعن ما هو معهود عند الناس وعن ما هو معروف للحديث عن مواقفه المشهودة في الإسلام وعن قتاله وعن حضوره المشاهد، كان صلى الله عليه وسلم يثق في إيمانه ويقيم في يقين عمر وفي إسلام عمر رضي الله تعالى عنه جاء راعي يحدث عن ذئب يتكلم ذئب يتكلم أن ذئبا عدى على شاة فقام الراعي إلى الشاة ووأخذ وانتزع الشاة من فم الذئب قال ذئب أين كنت أنت الباريح؟ لما كانت الشياه بغير راعي أليس الله يحفظها رزق ساقه الله إلي فتعجب الرجل وبلغ والذين قال له لا تعجب أنت راعي ترعى في هذا الفضاء ورسول الله محمد في المدينة أو الراوين في رسول محمد لما جاء الراعي وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه قال رسول الله أنا أؤمن بذلك قال وأبو بكر وعمر ولم يكونا ثمتا ما كانوا حاضرين نياب عنهم يقينا قال أنا مؤمن وأي حاجة أنا مؤمن بها أو بكر وعمر مؤمن بها قال عشكهم وضامنهم وعارف من هجل شيء عجيب أبو بكر وعمر في البخاري مني لمنزلة السمع والبصر واحد عيني والثاني أضاني شيء عجيب في البخاري وضع عمر رضي الله تعالى عنه لما مات عن ابن أبي مليكة تلميذ ابن عباس قال ابن عباس وبينما أنا أقف والناس يقفون على جنازة عمر ينتظرون الصلاة عليه وكلهم يبكي إذا برجل يضع يده على كتفي فلما التفت إليه فإذا هو علي بن أبي طالب قال يا عبد الله ما تمنيت أن ألقى الله بعمل رجل كما تمنيت أن ألقى الله بعمل هذا المسجأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتمنى أن يلقى الله بأعمال عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه فضائل العجيبة وفضائل الجمة وفضائل الكثيرة أما أهم ما يميزه في هذا الدين إمرته التي قال فيها صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري قال رأيتم كأني أنزع الماء بدلو فأخذه أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين حيثين بس الذنوب اللي هو الدلو شال الدلو كبه وشال تاني دلو كبه وشالتان دلو نزعا فيه ضعف ما شديد نزع فيه ضعف قال ثم أخذه عمر بن الخطاب وهذه الولاية والإمرأة أو بكر الصديق لم يكن ضعيفا في إدارته ولا محزوزا في شخصيته رضي الله عنه إنما انشغل بالحروب الداخلية والانشقاقات وال وال والمرتدين ومانع الزكاة فلم ينشر الإسلام وكانت مدة إمرته عامان. قال فأخذ الدلو عمر فاستحال في يده غريبا الدلو كصغير صغير فنزع للناس نزع فلم أرعب قريا يفري فريه. معنى الذي أخذه وأعطاه للناس قال حتى روا الناس وضربوا بعثا جرح لما مس مما مسكن أدله كبير شال مويه الناس دليل على كثرة الفتوحات في عهده وانتصار الإسلام في ولايته ودخول الناس في الدين وانتشار رقعة الإسلام ولم يكن هذا تقصيرا من أبي بكر لأنه انشغل بأمور الأمة الداخلية وإرساء القواعد ثم حكم عاماني وحكم عمر عشرة أعوام أو عشرة أعوام رضي الله تعالى عنهم أجمعين كان رجلا فذا وطرا وطرازا فريدا من الحكام يعرف بخوفه من الله كثيرا الخوف من الله حتى حفظ الناس يا ليت, عم يا ليت أم عمر لم تلد عمر يا ليتني شجرة تعضت أخذ الناس ذلك منه كلماته تدوي تملأ الآفاء كأمثال يتتداولها يتداولها الناس ما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا لو عثرت بغلتهم بالعراق لسئل عنها عمر يوم القيامة لما لم تسوي لها الطريق كان ورعا في أموال الناس وكان كافا عن عن عن أن يأخذ شيء مما عند الناس رضي الله تعالى عنه حتى عنه أهل السير أن حفصة ابن أبي عاصم رضي الله عنه دخل على عمر بن الخطاب وجده يأكل فإذا هو خبز جاف ومعه زيت قال تفضل وشاركنا الطعام قال إنه طعام جس ناشف ما بتأكل جلوه وإن معدتي لا تطيق مثل هذا الطعام فتبسم عمر وقال كان لي أن أمر بشاة من صغار المعز فينزع عنها شعرها وتوضع على النار وتملأ في جوفها زبيبة وبعد أن توضع على النار تشوى على السمن قال حفص ابن أبي عاصم إنك لخبير بطيب الطعام يا أمير المؤمنين قال عمر خبير بطيب الطعام أكثر من آكليه لكنه تركه اليوم تذهل فيه القلوب والأبصار خاف ذلك اليوم فترك هذا الطعام يأكل الطعام الناشف وفي المدينة مجاعة وبطه تقرقر يقول لها قرقري أو لا تقرقري فوالله لن تشبعي من الطعام حتى يشبع آخر طفل من المسلمين وجد جابر بن عبد الله يحمل كيلو لحم قال يا جابر ما هذا قال هذا ما اشتهيت فاشتريت قال أهو كل ما اشتهيت اشتري. أما تخاف أيه قال لكم يوم القيامة أذهبتم طيباتكم في حياتكم والدنيا واستمتعتم بها إنه يمنع نفسه من أكل من أكل اللحم أتي له بطعام فيه لحم جذور لحم إبل فقال أشبع المسلمون من اللحم قالوا لا قال بئس الراعي أنا إن شبعت من أطايب الطعام وتركت للرعية كراديسها الكراديس العظم. قال أكل اللحم أؤدي الناس العظم أبع أن يأكل قال عنه عبد الله بن عامر بن ربيع ولقد صحبت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حجه فما ضرب له خباء ولا نصب له في اصطاب ولا أقيم له بناء إنما ينزل على الشجر فإن وجد ظل نام وإن لم يجد ألقى على الشجر كساءا ونام تحته كم أنفقنا في حجنا قال قلت له خمسة عشر دينارا قال لقد أسرفنا كثيرا حد كل مشوجة خمستاشر دينار وشايفة كثيرة يا أخي والله للبشرية جمعة أن تتعلم من هذه السيرة تقول لي ديمقراطية وتقول لي نزاهة نزاهة أكثر من هذه النزاهة إذا كان على بيت المال جعل معيقيب ابن أبي فاطمة رضي الله عنه ومعيقيب من أجلاء الصحابة ويعتبر من المهاجرين الأوائب الذين هاجروا هجرة الحبشة الأولى وهو مكي هاجر من مكة إلى الحبشة ومن الحبشة إلى المدينة رجل له هجرتان هذه موهلاته جعله عمر رضي الله عنه على بيت المال ومر من المرة أمام الفناء في الحوش وجد معيقين درهم ساقط فأخذه لما خرج وجد أحد أطفال عمر رضي الله عنه يلعبون فناوله ناوله الدرهم ولما وصل البيت وقبل أن ينزع ثيابه، أتاه رسول عمر رسل له مرسل أن ائتنا قال له تعال جاء جاري جاري خائف، قال في شنو؟ قال لما جلسته قال يا معيقيم أي سوء رأيت علي أنا نزول كعب؟ انتشف، لا نزول ما كويس ولا شنو؟ أي سوء رأيت علي قال أحمي سمعي وأحمي بصري ما رأيت عليك خيرا إلا خيرا قال فإذا قابض كفة فتحها فإذا فيها درهم قال يا معيقيم أتريد أمة محمد كلها تخاصمني يوم القيامة في هذا درهم؟ رد الدرهم إلى بيت المال كان على ورع وعلى نزاهة تامة رضي الله تعالى عنه كان على تواضع جم. يبكي كثيرا إذا أحس أنه قصر في جانب الرعية كان لا يجامل في المناصب ولا في التعيينات كما يحصل اليوم في واقع أمتنا إلا بيتسقيه، وإلا تكون بتعرف زول، وإلا تكون كده. لما قالوا له يا عمر الناس يسمعون كلامك، وابنك عبد الله رجل صالح، أشير على الناس أن يكون، أن يكون بعده. بس قل يا إخوان ممكن تخلو بعدي، ما تجبرون. قل ممكن ولا ده يكون بعدي. قال يكفي أن يحاسب بها رجل من آل الخطاب واحد، كفاية واحد بس قال. يكفي أيه حاسب بها رجل من أهل الخطاب واحد كان لا يقبل مر في المدينة فرأى إبلا سمان قال إبلا من هذه قالوا إبل عبد الله بن عمر ما قال إبل عبد الله قال إبل ابن أمير المؤمنين أيها يعني ما قال عبد الله هي حتكون إبل ابن أمير المؤمنين ثم أرسل إلى عبد الله قال أتريد أن تأكل من ظهري عشان ولدي وعبد الله رجل صالح وتقي وورع قال يا أبي إنما هي إبل نضاع نحيلة أتيت بها إلى المرعى التمس ما يتمس التجار يعني شن ولدك ما خمأ تاج عمس ما بأمر تجار قال وفي المرعى يفتح لها يقال إبل أمير المؤمنين يا عبد الله لقد سمينت الإبل إبل خدبتها نحيفة دخل الآن سمينة بيع الإبل وخذ رأس المال والربح لبيت مال المسلمين فجعل فجعل في المجلس يراجعونه عبد الرحمن بن عوف وأبي موسى الأشعري يحنزو حتى وصلوا إلى مناصفة الربح بينه وبين بيت المال. إنه يريد أن يعلم آل بيته ألا يأكلوا من ظهره؟ وقد جمعهم وقال يا بني عدي أنتم أعين الناس فإن أخطأتم لعذب عذابا عذابا ضعفا من عذاب الناس. حتى لا يستغل هذه الوجاهة مرم الخطاب أرسل بعثه الله مع النبي عليه الصلاة والسلام حوارا وتابعا وقيضه للأمة وسخره للناس ليفجر قيمه وليغرس مبادئ تظل وارفة الظلال إلى يوم القيامة قيم العدل العدل لا يتغير والنزاهة والتواضع أمير المؤمنين يصعد المنبر ويسيء نفسه يقول لقد رأيت موني وأنا أرعى غنم خالات لي في شعاب مكة نظير قراريط من خبز أو شعير نزل بس قال الكلام قالوا أنا قبل كده كنت برعى وبيأجروني ونزل الناس استغربوا قال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين ما الذي حملك على هذا الكلام؟ قال جلست مع نفسي خالية فقالت أنت الخليفة. وأنت أمير المؤمنين وأنت الذي بيدك الأمور قال فأردت أن أعرفها قدرها قال نفسه عينة شوية داد أقاعد في محله. قال لحتى لا يأخذه زهو السلطان ولا و و و ولا ضجيج الملك ولا كبرياء الحكم أراد أن يعلم نفسه أن أي طراز من الحكام كان هذا الجين وأي نفوس كانت تلك النفوس إنها نفوس تمتلئ عظمة وتفيض اقتدارا إنها نفوس جبلت على الخير ولا تعرف إلا الخير نفوس تعين المسكين يجد امرأة عجوز تحمل قربة ماء فيحمل عنها القربة ويوصلها إلى ذارها في المدينة تقول له لأنت أحق بالخلافة من عمر والله قال حقك أنا بقوك أنت الخليفة لأنت أحق بالخلافة من عمر إنه جيل خلق للدين لا يعرف غير الدين ولا يتصرف إلا مغتد الدين وهذا هو الدين الذي يصنع والذي دفعني لذلك الدين موجود ولكن أين رجاله وأين أمته المستشرق الفرنسي جابون قديما قرأ الإسلام ووقف على تاريخه الناصع قال كلمة وهي كلمة حق يا له من دين عظيم لو كان له رجال دين عظيم ولكن ليس له رجال يحملونه ولقد حمل هذا الدين على قدر المسؤولية وجدارة واستحقاق. عمر بن الخطاب وإخوانه وأصحابه والتابعين ممن نشد الدين فبلغ الآفاق أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى وأن يتقبل منا وإياكم أجمعين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من مبادئه تفقد الرعية وهذا المبدأ معه يلازمه تفقد الولاة شيء عجيب يتفقد الشعب ويتفقد الرعية فهو يتفقد الرعية خرج هو عبد الرحمن بن عوف ذا تمر وجد أن بعض الناس قد نزلوا على أطراف المدينة. فنزل عمر وعب وعبد الرحمن يجلسان يسمران يتكلم بالليل وسمع عمر صوتا ينبعث من خباء طفل يبكي فجاء إلى المرأة وقال أسكت الطفل قالت نعم وما زال الطفل يبكي ثم جاء وانتهرها قال بئسا أمى أسكت الطفل حتى لا يموت قالت أسكته أنا أم يسكته عمر؟ قال وما وماذا وما الذي أدخل عمر في الأمر؟ قالت إنه لا يفرض لطفل حتى يفطم وإني أريد أن أفطمه قاعد يفطن في الولد قال وكم عمره؟ قالت بضعة أشهر فجاء يبكي قال عبد الرحمن بن عوف فصلى بنا صلاة الفجر لا نستبين قراءته من كثرة البكاء يقول بئس لعمر كم قتل من أولاد المسلمين مئسا عمر كم قتل من أولاد المسلمين ثم أصدر في الحال قرارا قرار يمشي طوال يا أخي أي قرار يسهل على الناس دم كويسوا من القيامة يمفع الوالي والله يرجع يل... عمر يلقى به والي رب العباد أن يخفف عن العباد لأن الله يقول نحن أولاد التخفيف منك فيخفف عنه يا أخي طلعوا قرار قالوا النقاط المرورية بتاعت التحصيل الف في الشارع من الصوبة تزال لحد بورسودان ما أزيلت لحد حسن والله حرام والله ناس تعبانين ياخذ زول يجيب بس يدور تاجر يمشي يجيب له يوم اللي تاجر لما له مليونين اللي ما بتعب يجيب له لوري بتاع فحم من سنجا يجي هنا مطالب يا أخي ما معقول يا إخوان والله هذا لا يمكن أن يكون خففوا على الناس بئس الوالي أنا كم قتل عمر من أولاد المسلمين ثم أصدر قرارا قال عثمان بن عفان رأيت مرة في صيف شديد في المدينة رجل ملثم وهو يجري في الحر قال فتبعته فإذا عمر بن الخطاب قلت يا أمير المؤمنين من الذي أخرجك في هذا الهجير قال ندت بعض إبل الصدقة الإبل على الصدقة فرد وأنا أريد الوعידה. قال عبد من عبيد صدقت يكفي. قال هو هل يوجد عبد لله من عمر؟ عبد الصدق لكن أنا أعبد. أنا أكثر عبودية لله. يتعبد الله عز وجل بهذه المواقف. مواقف والله ترويها كأنها ضرب من الخيان أو نسج من الأساطير. لكن ذلك فعل الإيمان وقوة الإيمان الفعالة. التي تقلب الموازين وتغير الأمم وتنهض الشعوب أين إيمان الأمة؟ لم تنهض الأمة؟ لن تنهض الأمة ولن تنهض ما دامت بعيدا عن المبادئ إذا لم تنهض وفق مبادئ وأصول فلن تنهض الأمة أبدا أوروبا نهضت وفق أصول حتى ولو كانت علمانية إنها أصول تتمسك بها وتؤمن بها وتدافع عنها وتقتنع بها وتبذل الجهد في الحفاظ عليها ونحن إن أردنا النهضة علينا أن ننهض بهذا الدين مواقف عجيبة يجد أقوام نزلوا على أعتاب المدينة يتفقدهم يتفقدوا الرعية فيأتي ويجد امرأة في المخاض يأتي إلى ابن كلثوم زوجه بنت علي بن أبي طالب يقول يا أم كلثوم أنك في أجب؟ ده, ده حسنات قالت نحن قال تعالى أخذ الدقيق يحمله في كتفه وذهب وأخبرها أن في هذا الخبر امرأة في مخار وجلس مع الرجل على الأرض في الخيمة في الرملة حتى قال كانوا يشير بيده على الرمل يأشر برد ويتونس مع الراجب ويتكلموا ومن كلثوم زوج أمير المؤمنين تباشر وضوع امرأة لا تعرفها من أين هي حتى إذا استهل الطفل صارخة وظهر البشر قالت أم كلثوم بشر يا أمير المؤمنين صاحبك بغلام ووقعت كلمة أمير المؤمنين على الرجل كأنها صائعة فخفف عليه عمر قال لا عليك هو قال دززك عادي يا تونس ماعاه دزز بشر يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام عرف الرجل عند إذن أن الذي أتى بالدقيق والذي يجالسه عمر بن الخطاب هل من الصعب أن يفعل فكّمون هذا؟ هل من الصعب أن يفعلوا هذا؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل عن ولاته أرسل إليه عتبة بن فرقد من أدريبيجان بحلوة وصلت الحلوة قال كل كل الم كل أهل الإسلام يأكلون الحلوة في أدريبيجان قالوا لا فأغنى الحلوة وقال للرجل يرجعها إلى عكبة وقل له اتق الله ولا تشبع من طعام لم يشبع منه المسلمون وجاءه أهل أهل حمص, أهل أهل حمص يقولون أن واليهم عبد الله بن قرط قد جمل داره وزينه فأرسل إليه قال تعال بس سمح إنه قال عمل بس سمح رسل لقل تعال جاء ثلاثة أيام في المدينة يأتي ويجلس بالخارج ويرفض عمر أن يدخل عليه ثلاثة يوم يجي يقنب الوالي ثلاثة يوم الرئيس أبي قابله ثلاثة يوم في اليوم الرابع أمره أن يلتقي به في الحرة في الحرة في زريب في الزريبة بتاعت الإبل والغنم بتاعت الصدقة وفي الحرة لما لقيه لقيه مغضبا قال يا عبد الله بن قرط خذ هذه العصا فإنها أفضل من التي كان يحملها أبوك والدوغ ماشي بتاع دموريا دم الراجل قال لا يلبسه فإنه أفضل من الذي كنت تلبس ارعى هذه الإبل قال له أكبر مع الإبل دي وخلاه مشاه بعد زموعنا دو قال يا عبد الله رأيت الإبل قال نعم قال اعلم أني لم أرسلك لتبني البيوت وتأكل أموال الناس أو تضرب أبشارهم إنما أرسلتك عليهم لتقيم فيهم الصلاة ولتأمرهم بالمعروف ارجع يا عبد الله إلى حمص ولا تعد لما فعلته والي جابوا من الولاية شغلوا راع أسبوع قال ارجع عشان ذاته يعرف حاجة بعدة يا أخي تقول, تقول لي قوانين ونص وديوان شق ماتحاد وولايات ونحن. يا أخي التربية تربية زاته عجيبة خلاص يعني ده ماشي الولايت ماشي والله يمشون ماشي زين زين خير يعني تربية وريني أعلى قمة في الإدارة يستطيع تصرف هذا التصرف جبني أعلى أستاذ جامعي يستطيع يدير هذه الإدارة شيء عجيب والحياة تنضي وقتل عمر بن الخطاب شهيدا في محرابه وأبى الله إلا ذلك ففي العام العاشر الذي حج فيه بالناس وقام وقام وعمره قريب من السبعين وقد ثقل جسده قال اللهم وهن عظمي وكثرت رعيتي وعظمت مسؤولياتي اللهم فاقبضني إليك فكان قبضه في هذا العام رجع من الحج وقتله أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة وذلك لأن عمر بن الخطاب قضى فيه بقضاء عدل وسمع أبو لؤلؤة يقول لا لأصمعن لك رحى يتكلم بها الناس قال العنج يتوعدني ولكن أبى أن الناس بالظنون ما قال هددني يعني قفله ورأى النديك الروميا ينقره ثلاث نقرات فأول ذلك بالصباح أن أعجميا كافرا يضربه بالخنجر ثلاث طعنات ويقتله وقتله في صلاة الفجر رضي الله تعالى عنه وأول ما أفاق وقد أيقن الناس أنه يموت لما كان يشرب الماء فيخرج الماء من جرحه في بطنه أيقن أنه يموت قال من الذي قتلني قالوا قتلك غلام المغيرة قال الحمد لله الذي لم يجعل قتلي على يد مسلم وفي فراش موته يوصي ويؤلم رضي الله تعالى عنه ولما اشتد به الكرب قال ونادى على ولده عبد الله وقال يا عبد الله خذ رأسي من الوسادة وضعها في التراب لعل الله ينظر إلي ويرحمني وأرسل إلى عائشة يستأذن الدفن مع صاحبيه وفي البخاري وقف علي بن أبي طالب ويقول ولقد كنت طالما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت أنا بكر وعمر وخرجت وأنا بكر وعمر وإني لأرجو الله أن يلحقك بصاحبيك رسول الله وأبي بكر رسول الله وأبا بكر واستأذن عائشة فبكت طويلا حتى بلت خمارها وامتدحته بكلمات طويلة كان فيها كان نسيجا وحده أعد للأمور أقرانها وقال والله لقد كنت أحب أن أكون أنا في هذا المقام راجل وأبوه كان بكتمنى ومخططة في رأسا إنها تندفل في المحل دي فلما جاء عمر وأرسل فلم تجد بدا من أن ترده فما ستاعت أن ترده فأذنت له أن يدفن مع صاحبيه الدفن لحد يوم الليلة ما دخل داخل من المسجد وسلم إلا سلم على رسول الله وصاحبيه وأين بقية الصحابة إنهم في أرجاء الدنيا سفكت دماؤهم على الأرض وسالت دماؤهم على التراب وفادت أرواحهم إلى الله في بقاع الدنيا المختلفة ينشرون الدين بعضهم في البقيع وبعضهم عند وحد وبعضهم في الكوفة لكن أراد الله أن لا يجاور رسول الله إلا, إلا أبا بكر وعمر أراد الله ذلك ولذلك من دول الناس ما سلم على رسول الله إلا سلم على أبي بكر وعمر إلا إذا كان المسلم شيعي رافضي خبيث لا يسلم عليهما أما أهل الإسلام وأهل الإيمان فلا يزالون يسلمون على رسول الله وعلى صاحبيه ما دامت السماوات والأرض ويبعثان معه صلى الله عليه وسلم أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى وأن يردنا إليه ردا جميلا اللهم أحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم أغثنا اللهم, أغثنا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وأرطنا بالغيث النافع والمطر المدرار يا رب العالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اشف أخونا عز الدين اللهم اشف أخونا عز الدين اللهم اعليه إلى العافية وامساه عنه بيمينك الشافية وشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا